انت حنفضل الغنوة تنشدها الأيام معناها الشوق والنجوة ونعيم الأحلى انا وانت هنفضل ذكرى لامل بسى وهوانا الليل وبكره تروي الانسان انا وانت انا وانت انا وانت انا وانت في دنيا انا بنغني الالحان والكون متهني وفرحان انا وانت انا وانت, أنا وإنت, أنا وإنت, أنا وإنت انا وانت فعش غرمنا جمعنا أنا وانت غرمنا جمعنا الخلاة وزرعنا جمال ايامنا بالنور والأشواه أنا وانت أنا وانت أنا وانت أنا وانت من فرحتنا صباح من فرحتنا صباح أنا وانت أنا وانت أنا وانت أنا وانت عالحب أنا وانت حلفنا بالقلب وبالعين من يومها الناس بتشوفنا روح وحدك جسدي. روحي وحدك جسدي. أنا وينتا أنا وينتا أنا وينتي أنا وينتي أنا وينتا أنا وينتا أنا وينتا